بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أحكمت آياته ثم خصلت من مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لا تعبدوا ان الله ان من لكم منه نذير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤكس الذي فضل فضله قبل وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنْ أَخَاطُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّ هُمْ يَسْنُونَ قُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْ هُنَّ أَنَا حِينَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِالْغَيْبِ وَمَا من ويعلم متقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات فِي في فتة أيام وكان عرشه على الماء يبروكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعض الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا فشر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أممة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مَصْرُوفًا عنهم وَحَاقَ بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوث من ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء يَقُولَنَّ لما ذهب السيئات عنه إنه لفرح فخور إلا الذين طبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض من يوحى بِهِ وضائق به قدرك أن, ان يقولوا لولا انزل عليه كنز أَوْ جاء معه الملك ما أنت مذيب والله على كل شيء وكيل أم يقولون قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ ثُورٍ مِنْ مِنْ فِي مُسْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ افْتَطَعْتُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَابِسِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَسْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ هُوَا مِّنْ قَبْلِهِ كُتَابُهُ سَاءِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِسَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولا فن الناس لا يؤمنون وَمَنْ أَظْلَمُ مُهِمْ مَنْ عَلَى اللَّهِ سَلِمًا أُولَئِسَ يُغْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْمَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 يبعث لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خطروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان لمثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قوله إن لكم نذير مبين ان لا تعبدوا الا الله أَخَافُ اخاف عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ فقال الَّذِينَ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك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 وَيَا قَوْمِنَا أَفْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِفٍ لَدِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَا تِّ وَرَاكُمْ قَوْمًا فَجَهَلُونَ وَيَا قَوْمُ مَنْ يَنْطُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَفَلَا تذكرون. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْبِي اللَّهِ وَلَا لا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في لَن نَّغْضَبَنَّ قَالُوا يَا نوس قَدْ جَادَ سَنَا جِدَالَنَا فأتنا بِمَا تَعِدُنَا فَأَسْكَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا اللَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْ مَا أَنْتُمْ بِمُعْذِبِينَ وَأَيُّ نَفْسٍ لَّتُمُنُّ إِن أَرَدْتُ أَن أُفْطِحَ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون اشتراه قل إن استرعته فعلي إبرام وأنا بريء مما تجرم؟ وأوحى إلى نوح أن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا له لينؤمن من كانوا يفعلون وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْ مِنْكِ الَّذِينَ ظَلَمُونَ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَأٌ من قَوْمِهِ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويسل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل من زوجين قل نحن فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل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 يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآويني إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيض الماء وقضي الأمر واتوت على وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بين أهلي وإن وعدك الحق وإن وعده الحق وأنت أحكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك انه عمل غير خالق فلا تسال ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب إن أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغطي لي وترحمي أكن من الخاسرين قيل يا نوس اهدق بسلامنا وبركات عليك وعلى أممنا من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم عذاب أليم تلك من الغيب لا يعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هودا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 فلا تحفلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مبرارا ويزدكم قُوَّةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرم قالوا يا هود ما جئتنا بذينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إن اجدوا الله واسهدوا أني بريء مما تشلكون من دونه <تسجد> سلت على الله ربي وربكم ما من بابكم إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على خراح مستقيم فَإِن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويتخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حكيم وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا من عذاب عَذَابٍ غَلِيرٍ وَتِيكَ زهدوا بآيات ربهم وعطوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عميل وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد من قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لكم شك مما تدعونا إليه مرين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيمة من ربي وآتانيه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخفير ويا يوم هذه نقتوا الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.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 ومن خزي يوم أب إن ربك هو القول وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسبين كأن لم يغنوا فينا ألا إن تموت كفروا ربهم ألا بعدا لتمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حميم فلم ما رآ أيديهم لا تطل إليه نفرهم وأوجث منهم شيكا قالوا لا تخف إما أرسلنا إلى فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أعد وأنا عجود وهذا شيخا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 ما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم إن إبراهيم لحليم أواه من يا إبراهيم هو قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم على غير مردود ولما جاء وضاق به الذرعا وقال هذا يوم عطيب وجاءه قومه يهررون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيتي أليس منكم رجل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن مليدكم قوة أو آوي إلى ركم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليه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 فلما جاء أمرنا جعلنا عليها ساكلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل موضود متومة مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقفوا المكيال إن بخير وق عليكم عذاب يوم مصيره ويا قوم ان قل نسيا لو ولا تبقتم ما بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحكير قالوا يا شعيب أطلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نسعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرسيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أقالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وَمَا تَوْفِيقِهِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَسَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُمِيدٌ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ فِقَاطٍ أَنْ يُطِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِقٍ وَمَا قَوْمُ لُوْقٍ مِنْكُمْ بِلَعِيدٍ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نصه كثيرا مما تقول وإما لنرى كثيرا ضعيفا ولولا لَا رَهْتُكَ وما وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا مِعَدِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطٍ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ مهريا. إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو معكم رقيب ولما جاء أمرنا مزينا تعيبا والذين آمنوا معه برحمتنا وأخذت الذين ظلموا الصيحة في دياره كأن لم يرنوا فيها ألا بعدا لمدينة ما بعد الثمود ولقد أرسلنا موتا بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئ فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المرسود ذلك من أنباء القرآن عليك منها قائمون وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغمث عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء وما زادوهم غير تسجيل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما إلا لأجل معدود. منس إلا بإذنه فمنهم كثير وسعيد فأما الذين كطوف فيهن مال لهم فيها زفير خالدين فيها ما دامت والأرض ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين تعدوا ففي الجنة قالبين فيها, فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما وقصاء غير مجدون فلا تكفي من يكين يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من وإن له وفهم مصيبهم غير من ولقد آتينا موسى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم الذي شك منه مريد وإن كلا لما ليوسينهم ربك لهم إنه بما يعملون خبير فاستكنك ما أمدت ومن تاب معك ولا إِنَّهُ بِمَا بما تعملون ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم دون الله من دون الله من اولياء, أولياء اتكم ملائكه ففي الصلاة طرفا من نهار مِنَ من الليل الْحَسَنَاتِ الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر اللَّهَ الله لا يضيع أجر المحكمين. فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قريبا من من أنجينا منهم والسبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مخلصون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وثمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة ومناك أجمعين وكلا نقص عليكم أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءت في هذه الحق وموعظة وجسار للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وينتظرون.